بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُلْقِيَ حَيًى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْديِي إلَى الرُشْدِ فَآمََّ بِ وَلَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَ أحدَدَا وَأَنهُ تعَ جَدّ رَبِن مَتخَدَ صاحِبَةَ وَلَا وَلَدَا وَأَهُ كانَانَ يَقولول سَفِيونَا علىى اللهَّهِ شَططى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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا